صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أأنتم أشد خلقا أم السماء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 وَاَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَنَّنِي أَخَافُ مَقَامَ رَبِّي وَأَنَّنِي نَفْسِي وَأَنَّنِي نَفْسِي عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم